جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين يقول السائل هل يدخل في ملك اليمين الزوجات والخادم أم أنه خاص بالرق الزوجة ليست ملك, يدي ملك يمين ولا أيضا الخادم مثل ما الآن في زماننا الخدم الذين في البيوت هؤلاء وجراء ليسوا ملك يمين والسائقين هؤلاء وجراء لا يقال عنهم ملك يمين لكن هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالإحسان وطيب المعاملة وطيب المعاشرة لملك اليمين الذي يملكه الإنسان فمن باب أولى أن يعامل الأجير والخادم ونحو هؤلاء بالمعاملة الحسنى فالزوجه والخادم لا يقال عنه ملك يمين وإنما ملك اليمين هذا وصف يطلق على من يملكهم الإنسان من الأرقاء من الإيماء والعبيد نعم. يقول كيف عرف الطبيب أن عائشة مسحورة وهل يستفاد من فعل عائشة بالتي سحرتها أن الساحرة يشرع عدم قتله في بعض الأحيان لا, لا يستفاد من ذلك هذا الأمر بل قتل الساحر صح عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صح عن عن حفصة وعن جندب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهم عن الصحابة أجمعين وحد الساحر ضربة بالسيف والساحر من المفسدين في الأرض ولا يتخلص من فساده ولا من شره إلا بقتله. ولهذا الصحيح أن الساحر إذا ضبط يقتل ولا يستتاب يعني لا تعرض عليه التوبة وإنما يقتل وإن تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتوبته مقبولة لكن إذا ضبط فالصحيح أنه يقتل دون أن يعرض عليه التوبة وإذا تاب هو بينه وبين الله تبارك وتعالى فتوبته مقبولة أما هذا الرجل الذي من الزط لم يذكر أنه من السحرة وإنما الذي جاء هنا أنه رأى فيها علامات المسحور رأى فيها علامات المسحور وربما لم يتبين لهم أو لها أنه رجل ساحر أو نحو ذلك وليس من عرف في الإنسان شيء من العلامات التي قد يظن أن من كانت فيه هذه العلامات مصاب بسحر أو مرضه مرض سببه السحر لا لا يقال في في من كان كذلك هو ساحر أو من السحرة قطعا وجزما فعلى كل حال ليس في هذا الأثر ما يدل على على ذلك وعائشه رضي الله عنها الكلام الذي نقل لها لم تأخذ به ما أخذ التسليم والقبول وإنما كما مر معنا سألت المرأة وعرضت عليها الأمر وأقرت قالت نعم وذكرت السبب وبناء على ذلك عاقبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أما الساحر إذا ضبط فحكمه أنه يقتل يا إذا ضبطه ولي الأمر فحكمه أنه يقتل ولا يستتاب كما بين ذلك أهل العلم وقرروا نعم يقول احسن الله إليكم أدرس الطلاب في المسجد ويأتوني بالهدايا فأقبلها هذا من هدايا العمال ال الذي ينبغي الا تقبل هدية إلا في مثل هذه الحال أن تكافئ من يهديك منهم بمثلها أو بأحسن منها إذا أهدى اليك الطالب هدية فكافئه عليها بأحسن منها أو على, على الأقل بمثلها لأن المعلم لو بقي في بيته لما جاءته هذه الهدايا من الطلاب ولأن أيضا هذه الهدايا قد يكون لها تأثير على تقويم الطلاب ورصد مستوياتهم وتقرير درجاتهم فلها تأثير على نفس الإنسان فالاولى به أن طلابه إلى هذا الأمر أن لا يقدم له الهدية أو أن يكافئهم عليها بالمثل أو بالأحسن. يقول إذا دعيت إلى وريمة إلى وريمة العرس عن طريق الكروت التي توزع هل يجب علي إجابة الدعوة مع أنه من المحتمل أن يكون هناك منكرات؟ السؤال دي شقين يعني هل البطاقة تعد دعوة؟ نعم دعوة معتبرة إذا إذا أرسل لك بطاقة أو كلف شخصا يبلغك الدعوة. فهي معتبرة والجانب الآخر من السؤال إذا كان في الوليمة التي دعيت إليها منكر فتجيب إذا كنت قادرا على الإصلاح والنصيحة والإنكار أو لا تجيب إذا كان هذا المنكر قائم ولا تستطيع أن تنكر أو تصلح في في من تذهب إليه نعم. يقول أعمل موزع بضائع ويخرجني بعض العملاء ببعض الإكرام كالغذاء والمشروبات الباردة والحارة فهل هذا من هدايا العمال هذه الـ الـ الـ الـ الـ الهدايا التي تعطى لها لو جئتهم لست في هذا العمل لم يعطوك شيئا لا يعطيك لا بارد ولا غيره لو جئتهم ولست في هذا العمل ما يعطيك شيئا لا يعطيك لا بارد ولا هديه ولا لان الناس ياتون مع الى المحل من حولك ما ياخذون هدايا فهذه الهدايا تعطى